أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة أجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وأجوه يومئذ باسرة تظن فعل بها فاقعا كلا إذا بلغت التراق وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق في إلى ربك يومئذ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 أيحسب الإنسان أي يترك سدا؟ ألم يكن طفلاً من ملئه ثم كان على قطعة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر؟